وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ غُوَى وإلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَوْسًا عِنَاءً أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَٰلِكَ الْفُؤَادُ مَا يَرَى فَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَذْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّتُ الْمَأْوَى إِذْيَأُ الشَّمْسُ دُرَّةَ مَا يَشَاءُ مَا أَزَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ لَا تَوَلُّذَا وَمَن تَنَ فَإِلَى السَّمَاءِ الْأُخْرَى أَنْتَ كُمْلُكَ وَلَهُ الْأُلْأَن سِتْلَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَة இனி يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّرِ تَمَاوَتِ لَن تُنْشِفَ شَفَعَتُكُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ